"قالوا دعولنا ربك لنا ربك يبين لنا ما هي إن علينا إِذْ قَالَ لَهُمْ رَبُّكَ يَبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ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 قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون "Dâğlana Rabbekü beyilnana mahiye, inna al-baqara şabeh alayna, wînna inşâ Allah la إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالُوا دَعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقْرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث مسلمة اللاشية فيها. قال إنه بقرة لا ذلول تثير الحرث لا فيها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث مسلمة اللاشية فيها. قال إنه لا ذلول لا فيها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث مسلمة اللاشية فيها. إنه لا ذلول لا فيها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث مسلمة اللاشية فِيهَا قال إنه لا ذلول تثير الحرث لا فيها.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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسكي الحرث مسلمة لا فيها قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسكي الحرث مسلمة فيها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 قالوا الآن جئت بالحق. قال الآن جئت بالحق. قال الآن جئت بالحق. قال الآن جئت بالحق. قال الآن جئت بالحق. قال الآن جئت بالحق.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 قالوا الآن جئت بالحق قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون فذبحوها وما كانوا يفعلون Fızbahû ha, vma kadû yafâlûn. Fızbahû ha, vma kadû yafâlûn. Fızbahû ha, vma Fızbahû ha, vma kadû yafâlûn. Fızbahû ha, vma kadû yafâlûn. Fızbahû ha, Fızbahı ha, vma kadı yafalı. Fızbahı ha, vma kadı yafalı. Fızbahı ha, vma kadı yafalı. Fızbahı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 تثير الأرض ولا تسكي الحرث مسلمة اللاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إِشْآءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْكِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شيئة فِيهَا قَالُوا الْآَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ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 قال إنه يقول إنها بقرة لا تُثِيرُ تثير الأرض ولا الْحَرْثَ الحرث مسلمة فِيهَا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 إِشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا دَلَلَ لَهَا تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَاشِيَةٌ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فذبحوها وما كادوا يفعلون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إن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 قال إنه يقول إنها بقرة لا تُثِيرُ تثير الأرض ولا تسكي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسكي الحرث مسلمة لا فِيهَا فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فَدَّ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّرَ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تكتمون. فِيهَا ما كنتم تَكْتُمُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّرَ أَقْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّرَ أَقْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كنتم تَكْتُمُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّرَ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تكتمون. وإذ مخرج ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شاء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 بِشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْكِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شيئة فِيهَا قَالُوا الْآَنْ جِئْتَ بِالْحَقِّ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 فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا Fakul nızdribu hı bıbğzdıha. Fakul nızdribu hı bıbğzdıha. Fakul nızdribu hı bıbğzdıha. Fakul nızdribu hı bıbğzdıha. Fakul nızdribu hı bıbğzdıha. Fakul كذلك يحيي الله الموتى ويُريكم آياته لعلكم تعطلون. كذلك يحيي الله الموتى ويُريكم آياته لعلكم تعطلون. كذلك يحيي الله الموتى ويُريكم آياته لعلكم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 كذلك يحي الله الموتى ويُريكم آياته لعلكم تعطلون. كذلك يحي الله الموتى ويُريكم آياته لعلكم تعطلون. كَذَلِكَ يحي الله الموتى ويُريكم آياته لعلكم تعطلون.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 100. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون 101. فقلنا اضربوه ببعضها 101. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقلنا ببعضها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 كذلك يحيي الله الموتى ويُريكم آياته لعلكم تعطلون. فقل نضربه ببعضها. كَذَلِكَ يحيي الله الموتى ويُريكم آياته لعلكم تعطلون. فقل نضربه ببعضها.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 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثمّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَكَ الْحِجَارَةُ أَشَدُّ قَسْوَهُ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَكَ الْحِجَارَةُ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهُ ثمّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّبَعْدِ بَعْدِ فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهُ ثُمَّ ذَلِكَ فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهُ ثمّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهُ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهُ ثمّ قسَت قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهُ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهُ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّبَعْدِ بَعْدِ ذلك فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهُ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّبَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهُ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 وَإِنَّ مِنْ هَذَا مَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْ هَذَا مَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْ هَذَا مَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ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 وَإِنَّ مِنْ هَادِمَاءِ الشَّقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْ هَادِمَاءِ الشَّقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْ هَادِمَاءِ الشَّقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ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 ومالله بغافل عن ما تعملون ومالله بغافل عن ما تعملون ومالله بغافل عن ما تعملون ومالله بغافل عن ما تعملون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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةِ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 ما تعملون، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهر.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 ما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم ما يحرفونه، أفتطمعون أي يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أفتطمعون أي يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم. ما 151. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه 162. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم ما يحرّفونه؟ أفتطمعون أي يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرّفونه؟ أفتطمعون أي يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 107. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه 108. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم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 ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ثم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 ثمّ يحرّفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.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 أفتطمعون أي يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثُمَّ يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون أي يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون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 يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون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 أفتطمعون أي يُؤْمِنُوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون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 قالوا أتحدثونهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا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 آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم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 آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم.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 قالوا أتحدثونهم قالوا اتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاكمكم به عند ربكم قالوا بِمَا بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم قالوا بِمَا بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم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 قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ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 أَتُحَدِّثُنَّهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, أفلا تعقلون؟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 أفلا تعقلون. افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تعقلون واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحجوك به عند ربكم أفلا تعقلون؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم؟ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أفلا تعقلون؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم؟ قالوا أتحدثونه؟ بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحجوك به عد ربكم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 آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحجوك به عد ربكم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 أمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحجوك به عند ربكم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 أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يُحَرِّفُونَهُ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Ave, yâlâmın an Allah yâlâm ma yusrûn ve ma yâlînûn. Ave, أَنَّ an Allah yâlâm ma yusrûn ve ma yâlînûn. أَنَّ yâlâmın an Allah yâlâm ma yusrûn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 Ave, yârların Allah'ın yârlarının yârlarının yârlarının yârlarının yârlarının yârlarının yârlarının yârlarının أَنَّ yârlarının yârlarının yârlarının yârlarının yârlarının yârlarının yârlarının yârlarının أَنَّ yârlarının yârlarının yârlarının yârlarının yârlarının yârlarının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 قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إِن شاء الله لمهتدون قال إن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 الله يعلم ما يسرون وما يعلنون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن الله لمهتدون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 وإذ قتلتم نفسا فدا رأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويُريكم آياته لعلكم تعطلوا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 الله يعلم ما يسرون وما يعلنون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن الله لمهتدون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 وإذ قتلتم نفسا فدا فِيهَا فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويُريكم آياته لعلكم تعطلوا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 قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنما إشاء الله لمُهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسكي الحرث مسلمة فِيهَا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا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 قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره شبه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 وإذ قتلتم نفسا فدَرَأتم فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نَضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِلُّ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْتِلُونَ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 فَدَّ رَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نَظْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِلُّ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْطِلُونَ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 قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنما إشآ الله لمُهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا الْحَرْثَ الحرث مسلمة فِيهَا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 فَدَّ رَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْ نَظْرِبُهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِلُّ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْطِلُونَ